ومن كفر فان الله غني حميد ومن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان ان الشرك لظلم عظيم ان الشرك لظلم عظيم وقصنا الانسان بوالديه حملته امه وهن على وهن وفي في عامين وقصنا الانسان بوالديه فَإِلَهُ فِي يَا بَنِ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَإِلَهُ فِي يَا بَنِ أَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, لي ولوالديك وَإِن جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لك به علم لا تطعهما وان جاء بك على ان تشرك بما لم تلك فيه علم لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من اناب اليك رَبُّ إلي مَن أَنَابَ إِلَيَّ وَإِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَيَّ رَجِعُكُمْ حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يا أولي إنها إن تكون حبة من خردل فتكون في صخرة ان الله لطيف خبير الله لطيف خبير يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما اصابك إن ذلك من عظم الأمور إن ذلك من عظم الأمور ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصارع خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا لا يحب كل مختال فخو اقصي في مشيك واغضب من صوتك اقصي مشيك واغضب من إن أنكر الأصوات لصوت الحميد إن أنكر الأصوات لصوت الحميد